شبكة المعالي الإسلامية تقدم يا وضمي طفلك ضمي فما من سورة فاطعت صغيرا ذا ذب الأمي اللحن يا أمي وضمي طفلك ضمي فما من سورة فاطعت صغيرا ذا ذب الأمي همسك الحالي بأوزان والحالي فسمع الكون قد اصغى ها السامع الثاني اعيد همسك الهادي باوزان الالحادي فسمع الكون قد اصغى ما السامع الثاني وان السامع الثاني حبيب القلب يا ولدي ألا يا بلدة الكبدي غير الله لا تسجد ولا تعبد سوى الأهدي حبيب القلب يا عمري ألا يا اسمة الطهر تتبع سنة الهادي رسول الحق والخير حبيب القلب يا قلبي ألا يا أنا أمل بأنجح إلى الإيمان والحب. أيها الأمة، لو لك، لقد أضل، تأملك، ولو لك لما ن يا امانه لولاكي يا امه لولاكي لو لو لقد اذللت أفلاك افلاكك ولولاكي ولولاكي ولولا